الله على كل شيء قدير إن في خلق mode. man <laughs> fin you know That Bum, bum, boat Amen. My... ähm um... One month. Oh. <laughs> Gue t Thank Joo.